فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ يبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم. و لله مُلْك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِ لَفِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 بَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ومال الظالمين من أوصار ربنا إننا سمعنا منادئ أن يناديل الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكف ان ناسياتنا وتوفنا مع الابر ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد